يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ في الراجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بلهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم